ولا نفع، ولا يمرون موتهم، ولا حياتهم، ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا افكون افتران. وقال الذين كفروا.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 كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا لك الأمثال انظر كيف ضروا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذين الأنهار ويجعل لك فصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مطردين دعوا منارك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا المتقون كانت لهم جزاء قالوا سبحانك قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم واباهم حتى نسوا ذكرك كانوا قوما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 ومعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاء يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا ضرو وأحسن مثيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزلا الملك يوم إذن الحق للرحمن وكان يومن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 فَقَدْ أَسْئَلْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْ نَزْهَبَا إلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَا هُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمْ أَكْذَبُ الرُّسُلَ أَضْرَقْنَا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 كاد لا يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيله. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ فأنت تكون عليه وكيلا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 إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل نفض الليل نباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من نسقيه به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا ونسقيه مما خلقنا أنعامه وأناسية كثيرة ولقد صار رسله بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفراء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 والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يفروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا كرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما قاندين فيها حسنة مستقرا وبقاما